فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء واقتناء هذه الحيوانات وتربيتها في البيوت النمور والأسود لا يجوز ما يجوز السباع ما يجوز الكلاب ما يجوز جائع يدخلها في البيوت نعم والأفاعي يقول أزيلك علشان تلدىك <تصفيق> شتبيب الأفاعي نعم يقول والقرود ولا القرود كل ما لك منها مصلحة هذه كلها ونجسة أيضا نعم وأخيرا حفظك الله الببغاء يقول الببغاء هل... طيور نعم لا الطيور لا بس نعم